اللي يجيلك مش بترده وبتفتح بابك قدامه والخاطئ ترجع وترده ليس على اللي يجيلك مش بترده وبتفتح بابك قدامه والخاط ترجع وترده ليس على لما تصلي عشانه <تصفيق> عالي أنت بستفنو سعى لمكانك في السماوات يا اللي حبيت صلوات <تصفيق> انت مثال الراعي الصالح انت بحب بتراع أولادك وتخلي الخاطي صالح مع ربنا ويتوب بصلاتك انت مثال الراعي الصالح. انت بحب بترع اولادك وتخلي الخاطية صالح مع ربنا ويتوب بصلاطة عالي يا انباستفنوس عالي مكانك في السماوات يلي احبيت القدس جين طلب سروات عالي يا انباستفنوس عالي مكانك في السماوات يلي احبيت القدس عمرك كله كان مترتب ربنا كان بيرتبهولك لما بتتعب دايما تطلب حملك ربنا بيشيلهولك عمرك كله كان مترتب ربنا كان بيرتبهولك لما بتتعب دايما تطلب حملك ربنا بيشيلهولك یا امبست فنسعالی مكانك فی السماوات یا لی القدوس بیل صلب علشان انت غلبت الحيان نلتلاك لیل نورانیا روحا كویا یا الهك حیا متهنية في الابدية علشان انت غلبت الحية نلتلاك ليل النورانية روحك ويا الهك حية متهنية في الابدية ام با استفانو في السماوات يا اللي حبيت القدوس